يا ذاكرا الأصحابكم متأدفا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهابي أصحابكم متدين وعرف حظيم ملاذ الأصحاب هم صفوة رفع بصحة أحمد وبذاك قد فصوبنا الوهاب هم نصر مختار في تبلغه فجزاءهم وحنا خير ثواب ما بال أهل الغي طل لسانهم. وتجرأوه ورموهم بسباب سبوه يا ونخلق من لهم العذا ولهم أغام في ذو الأحساب من قبل صوى أعود عن حقده في سب شيخ متق أواب يا ثاني الإثنين في الغال الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم قال صدع الخبيث بجرعة ووقاحة من سافل كالدابي هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقابي هذا النبي يتمنفق للمصطفى هل يخزأن فسعيه كزرا كأم المؤمنين وفضلها يوالنا في سورة أحسابي يا أم إني قد كتبتم دافعا والدمع مني كندا الممسابي من ذاك يا جرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والآراء أخلت جماجمكم من الألباب تنسون في درب الضلال معدل قد مغفيت عذرته بضباب يا ذكر الأصحاب أصحابكم متأدبا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفع بصحبة أحمد وبذاك قد قصوا من الوهاب يذاكرا أصحابكم متأدبا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفع بصحبة